ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنذر مثل ما الله ولو ترى في غمرات الموت والملائكة باتتوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تنزون